صُفَهَاءَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قالوا مَنَّْا وَإِذَا خَلَوا إِلَ شَيَطينهِمْ قَاُ إَِّ مَاكُم إِ مَا نَحنُ مُستَهزِون اللَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِم وَمُدُّم فِي طُغِْييانِهِم يََّون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 بصوره من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره 118. أعدت للكافرين 119. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 الذين ينقضون عهد الله مِن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 فَقَالَ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما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 زاوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فاذلهم الشيطان عنها فاخرجهما من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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا ابْطُلُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِي أَنكُمْ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 وم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكرون امتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي أوف بعهدكم وانيا يرهبون وَآمِنُوا بِمَا أَن زَلْلتُ مُصَدِّقَلِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُُ أَوْ وَلَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَعُوا بِآياتِ ثمَمَنَ قَللَ وَإََِّا يَفَتَّكُون ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 يَسُؤُ نَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ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 بَلَ مَنْ كَسَبَ سَئَةَ وَأَحاطَت بِهِ خَطي أَتُ فَأُولائِكَ أأَصْحابُ النهُمْ فيِيهَا خَالدُون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 وَإِذْ أَخَذ النامِي ثاقَكُم لا تسفكَُدِمَا أَكُم وَلا تُخرجونَ أَم فُسَكُم مِن دَارِكُمْ ثمَُّا أَقَُْتُم وَأَنتُم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم مَا ما وَلََّا جَأَهُم كِتابَابُوا مِ يَد اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُم وَكَانوا مِ قَبلِلُوا يَسْتَفِْحونَ على الذيينَ كَفَروا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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بَنْ كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عَدُو للِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَررسُ لِهِ وَجبِرلَ وَمكَلَ فَإِن اللهَّه عَدُول للِكَافِرين وَلَقدَدْ أَ زَلنا لَيكَ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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولذا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك مِنَ العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وَالاتَّقُوا يَمَ ل تَجِذِ نَفْسٌ عَن النَّفْس شَيْأَ وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا عَدِلُ وَلَا تَم فَعْوى شَفَعََتُ وَلهُم يصَرُون وَإِذِ بِالتَلَِ بِرهِ مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فأتمهن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 وَعدنا إلَ إابِرهمَ وَإسماعلَ أَطَه بَتَ للِط إ فينَ واللاكِفينَ وَّك السجود.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 ولا نبل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 بَثِّي وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الناس من من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم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 ولكن الذين امنوا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتوا المال واتوا المال على حب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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَّ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتْرِ تِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى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 قُلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلون بها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون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 وَذكر اللهَّه ف أَنامِ دودات فمَنْ تَعَججَّلَ فِي يَوْمَينِ فَلا إثم عَلَيهِ وَمنَتَ أَخخَرَ فَل إِثم عَلَي لمَن التَّقَاء وَاتَّكُ الله وََّم أَكُم إلَيهِ تُحشَرون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 يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا وَلَا تتبعوا خطوات الشيطان ان لكم ميعادا مبين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 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كَان الناسَّ سُؤَّتَ وَاحيدَةً فَبَاثَ اللهَّهُ نَّ بِينَمُ بَِّرينَ وَمُ ذِرينَ وَأَن زَلَمَاهُمكِتاباب وَأَن زَلَمَاهُ الكِتابابَ الكتاب بِالحقَّ يَحكُمَ بَين النَّاسِ فيِي مَخخْتَلَفُ فِي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 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ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 ذلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 لا تضر الوالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا ان ترض من هما وتشاور فلا جناح عليهما وان اراد 119. وإنكم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 110. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطُبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَّلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 والَّذِ نَ يُتَوفَّوونَ مِنْكُم وَهَذَرُونَ أَزْواجَ وَصِيَةَ لِأَزْوَاجِهِم مَ تَعًَا إلَى الحَوْلِ غَيرَ إِخْراجِ فَإِنْ خَرَجِنَ فَلاجُونَ حلَيكُم فِي مَا فَعَْنَفِي أَمفُسِه مِ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 لا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة غَلَبَت غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع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 فِقُم مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 فَغُتِي وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور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 َّ يُح وَيُميتُ قَالَأَنَ أُح وَُميد قالَالَ إِذ الله مُ فَإِن اللهَّ يَأتِي بِشَّمسِ مِنَ المَشقِ فَأتِِ بِه مِنَ المَغُورِ بِفَبوهتَ الذي كَفَ 112. والله لا يهدي القوم الظالمين 113. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 وانظر إلى حِمَارِكَ ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما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 111. وعلم أن الله عزيز حكيم 112. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت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 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَوْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَسْنَنلُ الَّذينَ يُفِقُونَ أَم وَلَهُ مُ بتِغَ أَمَوباتِ اللهِ وَتَسبتَم مِن أَمفُوسِ إِمكَ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 جَنَّتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَمْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفرون وإنفر عنكم من سيئاتكم بِمَا بما تعملون خبير لا عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 للِفقَر إَّينَ أُحصوا فيِي سَبيل اللهِ لا يتَطَ ظَربَم في الأرض لا يستَطونَ ظَبَم في الأرض حسَومجهُِ أغْنأَمِنَ التعف فَفِي تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عليم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 الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى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 کم ترجن پی لوکل سیم کسبت موہل منو ادنی فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدر ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتب لا اتق الله ربه ولا يبخس فَإِنْ شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل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 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم على سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم